ضلك من كل اللي فضلك أمنك وقت الخوف ما يضلك أكتر ناس على راحتك تعوش إيوانيك اتقفلي كم مره في ويشك كم واحد في الدنيا دي غشك وقعت وقمت بدعواتهم خدوا بإيديك من كل اللي فاضلنا انك وقت الخوف ما يضل اكتر ناس على راحتك تاب وشقيالي اتقفلت كم مره في وشك كم واحد في الدنيا دي غش وقعت وقمت بدعواتهم خدوا بايدي To nie edi kenel mitum, ja te rdigum, ja te rdihum, sen denni, ha الحضن ده أول من ضمك من أول يوم شايلين هم الناس دي لا يمكن تتعوى بناس تانيين عايزينك تبقى منهم شايفين في ساعتك سعادتهم لو دول مش اغلى الناس عندك يا ترضيهم يا ترضيهم وصدقني حياتك ماشيه في الاخر بدع